سفر ميخا الاصحاح الاول قول الرب الذي صار الى ميخا المرشدي في ايام يثام واحاز وحزقيا ملوك يهوذا الذي رآه على السامره واورشليم اسمعوا ايها الشعوب جميعكم اصغي ايتها الارض وملؤها وليكن السيد الرب شاهدا عليكم السيد من هيكل قدسه فانه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الارض فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر كل هذا من أجل إثم يعقوب ومن أجل خطيئة بيت إسرائيل ما هو ذنب يعقوب أليس هو السامرة وما هي مرتفعات يهوذا أليست هي اورشليم فأجعل السامرة خربة في البري مغارس للكرون وألقي حجارتها إلى الوادي وأكشف أسسها وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم وكل أعقارها تحرق بالنار وجميع أصنامها أجعلها خرابا لأنها من عقر الزانية جمعتها وإلى عقر الزانية تعود من أجل ذلك أنوح واولول امشي أمشي حافيا وعريانا اصنع نحيبا كبنات اوى ونوحا كرعال النعام لان جراحاتها عديمة الشفاء لانها قد اتت الى يهوذا وصلت الى باب شعبي الى اورشليم لا تخبر في جت لا تبكي في عكاء تمرغي في التراب في بيت عفر اعبري يا ساكنة شافير عريانة وخجلا الساكنة في صنان لا تخرج نوح بيتي هايصل يأخذ عندكم مقامه لان الساكنة في ماروث اغتمت لاجل خيراتها لان شرا قد نزل من عند الرب الى باب اورشليم شد المركبة بالجوادي يا ساكنة لاخيش هي اول خطية لابنة صهيون لانه فيك وجدت ذنوب اسرائيل لذلك تعطينا اطلاقا لمورشة جت تصير بيوت اكذيب كاذبة لملوك اسرائيل اتي اليك ايضا بالوارث يا ساكنة مريش يأتي إلى عدل مجد اسرائيل كوني قراءة وجزي من أجل بني تنعمك وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك الاصحاح الثاني ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه لذلك هكذا قال الرب ذا افتكر على هذه العشيرة بشر لا تزيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ لانه زمان رديء في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو ويرثى بمرثات ويقال خربنا خرابا بدل نصيب شعبي كيف ينزعه عني يقسم للمرتدي حقولنا لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا لا يتنبؤون عن هذه الأمور لا يزول العار أيها المسمى بيت يعقوب؟ هل قصرت روح الرب اهذه افعاله اليست اقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة ولكن بالامس قام شعبي كعدو تنزعون الرداء عن الثوب من المكتازين بالطمأنينة ومن الرجعين من القتال تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن تأخذون عن أطفالهن زينتي إلى الابد قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه هي الراحة من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا أتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب إني أجمع جميعك يا يعقوب أضم بقية إسرائيل أضعهم معا كغنم الحضيرة كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس قد صعد الفاتك امامهم يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه ويكتاز ملكهم امامهم والرب في رأسهم الاصحاح الثالث وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت اسرائيل اليس لكم ان تعرفوا الحق المبغضين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقله حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام والذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية ظلام لكم بدون عرافة وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار فيخزى الراؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم لأنه ليس جواب من الله لكنني انا ملان قوه روح الرب وحقا وباسا لاخبر يعقوب بذنبه واسرائيل بخطيته اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاه بيت اسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليما بالظلم رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون بالفضة وهم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا لا يأتي علينا شر لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعرن الأصحاح الرابع ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله عقوبة فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أور كلمة الرب فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف لامم قوية بعيدة فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجا لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لأن فما رب الجنود تكلم لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد في ذلك اليوم يقول الرب اجمع الظالعة واضم المطروده والتي اضررت بها واجعل الظالعة بقية والمقصاط امه قوية ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الان الى الابد وانت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون إليك يأتي ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. الآن لماذا تصرخين صراخا أليس فيك ملك أم هلك مشيرك حتى أخذك وجع كالوالدة تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتينا إلى بابه هناك تنقذين هناك يفديك الرب من يدي أعدائك والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده إنه قد جمعهم كحزم إلى البيضة قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديدا وأضلافك أجعلها نحاسا فتسحقين شعوبا كثيرين وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيدي كل الارض الاصحاح الخامس الان تتجيشين يا بنت الجيوش قد اقام علينا مترسة يضربون قاضي اسرائيل بقضيب على خده اما انت يا بيت لحم افراتا وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل وما خارجه منذ القديم منذ ايام الازل لذلك يسلمهم الى حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى اقاصي الأرض ويكون هذا سلاما إذا دخل الشور في أرضنا وإذا داس في قصورنا نقيم عليه سبعة رعاة وثمانية من أمراء الناس فيرعون أرض الشور بالسيف وأرض نمرود في أبوابها فينفذ من الشور إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالندا من عند الرب كالوابل على العشب الذي لا ينتظر انسانا ولا يصبر لبن البشر وتكون بقيه يعقوب بين الامم في وسط شعوب كثيرين كالاسد بين وحوش الوعر كشبل الاسد بين قطعان الغنم الذي اذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أني أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك وأقطع مدن أرضك وأهدم كل حصونك وأقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون واقطع تماثيلك المنحود وانصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد واقلع سواريك من وسطك وابيد مدنك وبغضب وغيظ أن تقم من الامم الذين لم يسمعوا اسمعوا ما قاله الرب قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك اسمعي خصومة الرب ايتها الجبال ويا اسس الارض الدائمة فان للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم اسرائيل يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أتجرتك اشهد علي إني أصعدتك من أرض مصر وفككتك من بيت العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون ومريم يا شعب اذكر بماذا تآمر بالاق ملك مؤان وبماذا أجابه بلعام بن بعور من شطيمة إلى الجلجاء؟ لكي تعرف إجادة الرب بما أتقدم إلى الرب وانحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول ابناء سنة هل يصر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرت جسدي عن خطية نفسي قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب الا ان تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع الهك صوت الرب ينادي للمدينة والحكمة ترسمك اسمعوا للقضيب ومن رسمه افي بيت الشرير بعد كنوز شر وقيفة ناقصة ملعونة هل اتزكى مع موازين الشر ومع كيس معايير الغش فان اغنياءها ملانون ظلما وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غاش فأنا قد جعلت جروحك عديمة الشفاء مخربا من أجل خطايا أنت تأكل ولا تشبع وجوعك في جوفك وتعزل ولا تنجي والذي تنجيه أدفعه إلى السيف أنت تزرع ولا تحصد أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا وتحفظ فرائض عمري وجميع أعمال بيت أخات وتسلكون بمشوراتهم لكي أسلمك للخراب وسكانها للصفير فتحملون عار شعبي الاصحاح السابع. ويل لي لاني صرت كجنى الصيف كخصاصة القطاف لا عنقود للأكل ولا باكوره تينة اشتهتها نفسي قد بادت تقي من الأرض وليس مستقيم بين الناس جميعهم يكمنون للدماء يصطادون بعضهم بعضا بشبكة اليدان الى الشر مكتهدتان الرئيس طالب والقاضي بالهدي والكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونها احسنهم مثل العوسك واعدلهم من سياج الشوق يوم مراقبيك عقابك قد جاء الآن يكون ارتباكهم لا تأتمنوا صاحبا لا تثقوا بصديق احفظ أبواب فمك عن المتجعة في حضنك لأن الابن مستهين بالأبي والبنت قائمة على أمها والكنة على حماتها وأعداء الانسان أهل بيته ولكنني أراقب الرب أصبر لإلهي خلاص يسمعني إله لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي سيخرجني الى النور سانظر بره وترى عدوتي فيغطيها الخزي القائله لي اين هو الرب الهك عيناي ستنظراني اليها الان تصير للدوس كطين الازقه يوم بناء حيطانك ذلك اليوم يبعد الميعاد، هو يوم يأتون إليك من الشور ومدن مصر ومن مصر إلى النهر ومن البحر إلى البحر ومن الجبل إلى الجبل ولكن تصير الأرض خريبة بسبب سكانها من أجل ثمريه أفعالها. ارعى بعصاك شعبك غنم ميراثك ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمة لترعى في باشان وجلعاد كأيام القدم كأيام خروجك من أرض مصر أريه عجائب ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم يضعون ايديهم على افواههم وتصم اذانهم يلحسون التراب كالحيه كزواحف الارض يخرجون بالرعده من حصونهم ياتون بالرعب الى الرب الهنا ويخافون منك من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأف يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم تصنع الأمانة لعقوبة والرأفة لابراهيم اللتين حلفت لابائنا منذ ايام القدم